والله لن انساك انت الذي في خافقي سكنك يا راحدا والله لن انساك انت الذي في خافقي سكنك يا راحدا ساكا ساكا انت الذي في خافقي سكناكا ساكا يا راحيدا والله لا دن انساكا ساكا انت الذي في خافقي سكناكا ساكا يا راحيدا والله انت الذي في خافقي سكنك يا حاضنا والله لن انسىك انسىك انت الذي في خافقي سكنك يا حاضنا والله لن انسىك انسىك انت الذي في خافقي سكنك سكنك يا راحلا والله لا دن انساك انت الذي في خافقي سكنك سكنك يا راحلا والله